صراط الذين تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دني وَمَنْ خَلَقَ تُوحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ وَبَنَيْنَا شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَتَّقِهُ أَنَّ عَزِيد كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي وما تضر لو واحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا بلائكه وما جعلنا عدته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 ك إلاه وما هي إلا ذكران للبشر كلا والقمر والليل إذا ذبر والصباح إذا أسفر إنها لا يحد القبر نذيرا للبشر لمن شاء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 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّأْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْهُمْ قَسْوَرَةٌ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أُمْرٍ من مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُبَ مِنْ مُنَشَّرَةٌ كَلَّا بَلَّا بل يَخَافُونَ الآخِرَةٌ كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الحمد لله رب العالمين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 والسماء ذات المروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا بالهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنهم المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات